ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده أن أسر بعباده تضرب لهم طريق في البحر يدسا لا تخاف دركه ولا تخشى فأذبعهم في بعو بجنده فغشياهم من اليمن ما غشياهم وأضل فرعون قومه وما هداه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جالب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تقعوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هواه وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَتَّدَ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَادِ عَلَاءِ أَثَرِ وَعَجَلْتُ إلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع ملسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أن أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ان اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك جنا لكنا ولكننا حم من امزع من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى